قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم, وبينه أجعل بينكم وبينهم ردما لا مع هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله في كتابة عظيما لشأنها وذكر وليا من أوليائه وذكر تمكينه لذلك الولي وما أتاه من الأسباب التي يبلغ بها المراد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 أحسن خير خبرنا فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أردما لماذا جزم أجعل أقطعني حرة أجعل بينكم نعم جواب الطلب فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم أردما جزم على أنه جواب الأمر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 قالوا وما تلك القوة قال فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل والآلة قالوا وما تلك الآلة قال آتوني زبر الحديد قوله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق. هذا الذي أريده منكم مما تعينون به مع وجود الصناع وجود الآنيات وجود الرجال أريد زبر الحديد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 جداً مع مسأة من الصب عليه صب النحاس عليه حتى يتناصق كيف سيستطع نقبه حتى يأذن الله بنقبه سينغب أما الآن لا يكاد أو لا يكاد لا يستطع أنهم ينقبوه أو يرتفعون لأنه أملس وعالي أيضاً كيف سيطلعوه ما يستطيع يصعدوه فهو أملس الحديد مع ما حصل من الصهر عليه إذا أخذ ذلك فصعب بأي شيء سيمتسكون حتى يصل الأعلى فما استطاعوا أن يظهروا مستطاعوا فما اصطاعوا أن يظهروه أن يعلوه وما استطاعوا له خرقا لقبا ما استطاعوا له نقبا أي خرقا يخرقوه حتى يخرج من تلك الخروق التي خرقوها مستطاعوا لن يستطيعوا إلا أن يأذن الله بعد ذلك وهكذا مستطاعوا أن يظهروه أن يعلو علي ولغتان مستطاعوا وما استطاعوا لغتان وقد ذكرت هنا اللغتين أو ذكرت هنا اللغتان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 النقب ثقيل عليه وصعب عليه فاستعمل معه ما كان بالتاء واستاعوا الضهور ربما يكون أخف من النقب فاستعمل معه بحذف التاء هذا على ما ذكروا وإلا منهم يقول هما لغتان فما استاعوا وما لغتان لمعنى واحد وهو معروف من الاستطاعة والله أعلم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 حتى إذا ساوى بين الصدفين شرع في البناء حتى إذا ارتفع ذلك البناء وساوى بين الصدفين أي بين الجبلين ب البناء وصل إلى الجبال ورؤوس الجبال بن بن حتى وصل إلى الأعلى حتى إذا ساوى بين الصدفين المقصود بالصدفين الجبلان على ما قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه ومنهم وقال مقصود بالصدفين رؤوس الجبلين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 ما بالتنازع تنازع فعلا آتوني وأفرغ في معمول واحد قطرا كلاهما يريد قطرا آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا كلاهما يريده آتوني يريد مفعولا ثانيا وأفرغ مفعولا واحدا له فتنازع فأيهما أعمل الآن في قطر أيهما أعمل في قطر هذا الأول من الثاني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 صدفين. ضمهما فتحهما ضم الصاد وفتح الدال صدفين هاتان قراءتان سبعيتان الآن الصدفين والصدفين الصدفين. قال ابن كثير ابن عامر أبو عمر يعقوم بضم الصاد والدال وجزم أبو بكر الدال الصدفين إذن هذه قراءة الصدفين اللغة أيضا وقال الآخرون بفتح ما وهي التي عندنا وهكذا أيضا ضم الصاد وفتح الدال الصدفين وقال الآخرون بفتح ما وهما الجبلان وقيل رؤوس الجبلين وقيل كل بناء عظيم وقال له صدف أحسن وقال الآخرون بفتحها وهم الجبلان ساوى أي سوا بين طرفين الجبلين قال انفقوا وفي القصة أنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد ثم قال انفقوا يعني في النار قوله حتى إذا جعله نارا أي صار الحديد نارا قال آتوني قرأ حمزة وأبو بكر وصلا أي من بسم الله همز الله نعم اتوني افرغ عليه قونه افرغ عليه قطره اي اتوني قطرا افرغ عليه وكان الامام الكوفي والكوفيون يعملون الاول لسبقه وكان الامام في كثير من المواضع يجري على مذهب الكهفيين كانه يختار هذا المذهب أن الأول هو الاحرب بالعمل لانه سابق والسابق هو اولى السابقون الاولون كما في الايه السابقون الاول بالخير وبالجميل ويقدم على غيره وهناك لو كذلك هذا الفعل اتون سابق يقدم على الأخير فيعطى العمل له وهذا تعليل قوي ولا في لا الثاني اولى لانه قريب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 وانقطر هو النحاس المنذاب فجعلت النار فجعلت النار تاكل الحطب فجعلت النار تاكل ويصير النحاس مكان الحطب لا اله الا الله يا له من بناء وسلح عظيم حتى لازم الحديد النحاس قال قداده هو كالبردي المحبر طريقه سوداء وطريقه حمراء وفي القصه ان عرضه كان خمسين ذراعا وارتفاعه وارتفاعه وان ارتفاعه ليس عرضه كان ان على كانه أن كان 50 ذراعا وارتفاعه 200 ذراع وطوله فرسخ وهنا لم يقل فرسخا فانا قطعه ما يتعلق بثانه واتم ياو الحال او واو لسيناخ ان ولم يقل طوله فرسخا كان طوله فرسخا قطع ما تقدم من الاقتصان الاعرابي ما استفدنا مما يتعلق بقصه هذا الرجل الصالح ذي القرنين الله مكنه ومن مكنه